وَإَِّ غُولهُ دَ وَرَحمَةُ لِي مُؤْمِنين وَإَِّ جُلَهُ دَم وَرَرحَّتُ مُؤمنين إِ رََّّكَ يَقُب بَينَهُم بِحُكْمِ إِ رَبكَ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ لا تسمع الموتى ولا تسمع الأمة الدعاء وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَن ضَلَالَتِهِمْ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَن ضَلَالَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ اِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ وَكَلِّمهُمْ أََّ سَكانُوا بِآياتِنَا لاَا يوقِنُون تُكَلِّهُم أََّ تَكَانوا بِآياتِنَا لا يكِنُون وَيَوْمَ نَحشّرُ مِنْ قُلأَُّةٍ فَوجًَا مَِّ فَهُمْ يُزَعون وَيَوْمَ نَخْشَرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ سَوْأْجًا مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُعَذِّبُهُمْ حَتَّى إِذَا جَاءُوا قَالُوا أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا حَتَّى تَدَّبَّرْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّا ذَا فَتُمْ تَعْمَلُونَ وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّا ذَا فَتُمْ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ ووضع القرب عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في, إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفق في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ويوم ينفق في الصور ففزع من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 مرت السحابة صنع الله الذي اتقن كل شيء صنع الذي اتقن شيء انه خبير بما تفعلون انه خبير بما تفعلون